شيخ خمى عند الشيخ قبل جنهابي جبر المرطب كيف حاله؟ والله طيب بس كان غاضب لأن الأخوة سمعوا كلام لجماله الرمضاني ويعني يتهم مشايق السنة تعرفوا ولان مع الحلب ويقضوا مع الحلب يوم أبو الحسن ونأخذ بالبلايا فالشيخ غضب جاء البله وعني إمدالات يجلسوا مع الشيخ خضر وهم يسمون الأخوة على البلايا أيوه Mo ke